وَلَقل قلََ الإِنسانانَ وَنَعلممات وَسكوس بهه َنفسُ وَوركل قلََ الإِن كان نلَمات وَسكوسُ بهه تَلَفَّقَ الْمُتَلَفِّئَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدَ إِذْ يَتَلَفَّقُ الْمُتَلَفِّئَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ كره الموت بالحق وجاءت صفة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد وجاء نفس مع آسائق وشهيد وجاءت كل نفس مع آسائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غقاءك فبصرك اليوم حديد فَكِيفَ وَتْلِي مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ الْكُبَرَ أَكَفَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ للكفر انير من ناف للخير معتد مريد للخير معتدي يريد معتد الذي جعل مع الله اله اخر فالفياه في العذاب الشديد الذين قالوا ان الله اله اخر فالفياه في العذاب قال قرينه ربنا ما أفغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أفغيته لا تختصموا, لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبير ما يبدل القول لدي وما أو من نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد أو ولفت الجنة للمتقين غير بعيد أو غيطت غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير من خشي الرحمن بالغيب يخلونها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد لهم